ك من الذين كفروا ومقهورك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوا كفوا الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إليّ ما أرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون لَا أَنَّ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا فَأَعَذَّبَهُم عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى إن ذرى عنك مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له الحق من ربك فلا تكن من المنترين فمن حاج فيه من بعد ما جاءت من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبنا فساكم وأفسنا وأفسكم وأفسنا وأفسكم ثم نبتاه الف نجعل الله على الكاذبين